بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلس الثالث من مجالس سمع كتاب الأولو المكنون في ثيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه للشيخ موسى بن رشيد العازمي يقره عليكم عمر البساطي يقول الشيخ بعوان من المولد الشريف إلى هزور الوحي ولادة نبي صلى الله عليه وسلم وفي نهار يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل ولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم بمكة المكرمة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا هو المشهور عند الجمهور والله أعلم وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزف علي وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسرد حسن عن قيس بن رضي الله عنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيه وكونه صلى الله عليه وسلم ورد في شهر ربيع فيه حكم منها واحد ما في شرائه صلى الله عليه وسلم من شبه زمن الربيع فإنه أعدل الفصول وشره أعدل الشرائع اثنان ولأن في ظهوره فيه إشارة لمن تفطن لها إلى اشتقاق لفظة ربيع لأن فيه تفاؤلا حسنا ببشارة أمته فالربيع تنشق الأرض ما في بطنها من نعم الله تعالى مولده صلى الله عليه وسلم في ربيع إشارة ظاهرة إلى التنويه بعظيم قدره وأنه رحمة للعالمين علامات ظهرت عند ولادته صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض العلامات عند ولادته صلى الله عليه وسلم من ذلك ظهور نور من أمه صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشامن روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند حسن عن الأرباب المثالية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة أبي عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام وروا الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرة وبصرة من أرض الشام قال الحافظ الكثير: وتخطيص الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقرار دينه وتبوته ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي رواية للبخاري قال معاذ وهم بالشام قال الإمام البخاري في صحيحه عن هذه الطائفة هم أهل العلم وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقال النووي في شرح مسلم ويحتمل أن هذه الطائفة مفارقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان المقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونوا متفارقين في أقطار الأرض قلت والذي انتهى إليه الإمام النوي رحمه الله هو الصواب الذي لم محيد عنه ظهور النجم ابن الإسحاق في السيرة بسند حسن الحسن بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفعت ابن سبع أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلة مالك قال طرع ليلة نجم أحمد الذي ولد به وقع رافعا رأسه إلى السماء وهو ابن حبان في صحيحه وابن إسحاغة السيرة بسند منقطع عن آمنة من تواب ومن رسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان وقع راضي يده بالأرض راضي عن رأسه إلى السماء علامات مشهورة لكنها غير صحيحة وهذه العلامات لم تثبت بطريق صحيح لكنها مشهورة فمنها واحد أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كثرة اثنان سقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كثرة ثلاثة خمدت النار التي كان يعبدها المجوس أربعة غاصت بحيرة ساوه خمسة إن هدمت المعابد التي كانت حولها أي حول بحيرة ساوه قال الشيخ محمد غزالي رحمه الله بعد أن أورد هذه الاثار الضعيفه وهذا الكلام تعبير غلط عن فكرة صحيحة فإن ميلاد رسول صلى الله عليه وسلم حقا كان حقا إذا لم زوال الظلم واندثار عابه واندكاك معالمه فلما أحب الناس بعد انطلاقهم من قيود العسف تصوير هذه الحقيقة تخيلوا هذه الارهاصات وأعدثوا لها جوايات الوهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن هذا كله فإن نصيبه الضخم من الواقع المشرف يزهدنا في هذه الروايات وأشباهها قال أحمد شوقي رحمه الله تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصاب وأسدت للبريهة بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعته وهذا منيرا كما تلد السماوات الشهابا فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحح أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ختنه يوم سابعه على عادة العرب فقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان عبد المطلب خطنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل لهما دوة وما مال الدين ابن العديم وابن عبد البر إلى هذا من أنه صلى الله عليه وسلم ختن يوم سابعه على يد عبد المطلب وكانت هذه عادة العرب وأما الأحاديث التي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فكلها ضعيفة فمنها من روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسنة ضعيف عن النبي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرامتي على ربي أن ولدت مختونا ولم يرى أحد سواتي ورواه سعد في طبقاته بسنة ضعيف عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختون المسرورة قال فعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده وقال لا لنا لابن هذا شأن قال ابن عبد البرز رحمه الله تعالى وليس اسناد حديث العباس هذا بالقائم وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن حديث العباس وهذا حديث بصحته نظر وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متواجر وفي هذا كله نظر وقال ابن القيم رحمه الله ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج بن الجوزي في المهضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من الناس يولد مختونا وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين فنفى أحدهما مصنفا في أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا وأجلب فيه الأحديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين بن طلحة فنقضه عليه كمال الدين بن العديد وبيّن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خُد على عادة العرب وكان عموم هذه السنة العرب خاطبة مونيًا عن نقل معير فيها والله أعلم وأمام ما قاله الحاكم في المستدرك وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مقتول بسرورة فقد تعقبه الثابي في تلخيصه بقوله لا أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواترا؟ فرح عبد المطلب بولاده الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وضعت أمه امنه اظهرت الى جده عبد المطلب تخبره بولاده حفيده ففرح عبد المطلب بحفيده صلى الله عليه وسلم واستبشر به قال بن عبد رضي الله عبد المطلب رضي الله عنه ينده الرسول صلى الله عليه وسلم وانت لما ولدت اشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق ختان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السابع وتسميته محمدا ولما كان اليوم السابع من ولادته صلى الله عليه وسلم ختنه عبد المطلب على عادة العرب وعق عنه بكبش وجعل له مأدبة وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكن العرب يألفون هذا الاسم، فاستغره كل من سمعه من قريش وسالوا عبد المطلب فقالوا لما رغبت به عن أسمي أهل بيته فاجابهم أردت أن يحمله الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض وقيل سبب تسميته محمدا أن عبد المطلب كان مسافرا إلى الشام مع ثلاثة من أصحابه للتجارة. فبينما هم في الشام التقوا براهب، فسألهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من مكه فقال لهم إن بلادكم سيخرج منها نبي. فسألوه ما اسم النبي؟ قال اسمه محمد، ولم يكن اسم محمد معروفا عند العرب. فلما رجع هؤلاء إلى عزم كل واحد منهم إن رزق بمولود يسميه محمدا عبد المطلب كبر فلما رزق ابنه عبد الله ولدا سماه محمدا صلى الله عليه وسلم وما ثلاثت فهم سفيان بن مجاشع سمى ابنه محمدا وأحيحة بن الجلاح سمى ابنه محمدا وحمران بن ربيعة سمى ابنه محمدا هؤلاء أول من سمى محمدا في العرب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 فذو العرش محمود وهذا محمد نبي اتانا بعد ياس وفتره من الرسل والاوثان في الارض تعبد فانت سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لا حص المهند وانذرنا نارا وبشر جنه وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد تعاليت ترد الناس عن طول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعمة والامر كله فاياك نستهدي واياك نعبد رضاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت اول من اربعه صلى الله عليه وسلم هي امه امنه قيل اربعه ثلاثه ايام وقيل سبعا وقيل دسعا ثم أربعته ثويبة لبنة لها يقال لها مسروح أربعته أياما قبل أن تقدم حريمة السعودية وكانت قد قبل قبله حمزة بن عبد المطرب رضي الله عنه وأربعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه فكان رسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وأبو سلمة إخوة من الربعة روى الإمام البخاري في صحيحه عن أمي عيوة من أبي سبينا رضي الله عنه قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نحدث أنك تريد ان تنكح بنت أبي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حدث لي إنها لبنة أخي من الرضع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن وروى الشيخان في صيحهما علي ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة عمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب استرضاعه صلى الله عليه وسلم في بني سعد. ثم التمس عبد المطالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع على عادة أهل مكة الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البدية وسبب التمس المراضع لأولادهم أمور ذكرها جبام السهيدي فمنها واحد لينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح لذلسانه في اثنان ليكون أجلد لجسمه وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعبدية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخشوشينوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعبدوا كأنكم عبد وإياكم والتنععما ثلاثة حتى يكون أنجب الولد وأطفل الذهن قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى وتنشئة الأولاد في البادية ليمرهوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكيه الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتى تتفق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه قال أحمد شوقي رحمه الله يأفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظمي بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم حديث مفضوع قال ابن سعد في طبقاته بسند تالف عن زكريا ابن يحيى ابن يزيد السعدي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعربكم أنا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر قال الألبني في السلسله الضعيفة موضوع وهذا سند تالف إقبال المراضع أقمنت المرانع من البادية يلتمسن تربية أولاد الأشراف فاسترضى عبد المطلب لحفيده صلى الله عليه وسلم مرأة من قبيلة سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذو أيب السعدية وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة قصة حليمة في استرضاعه صلى الله عليه وسلم تذكر حليمة قصة رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير تغضعه في نسوة من بني سعد بن باكر تلتمس عاء بمكة قالت وذلك في سلة شهباء لم تبق لنا شيئا قالت فخرجت على أتاني قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع من بكائه من الجوع وما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرغيه والفرجة فخرجت على أتاني تلك فلقد أذنت الركبه حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها أنه يتيم وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امراه قادمه معي إلا أخذت رضيعا غيري فلما اجمعنا الانطلاق والذهاب قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لا أذهبنا إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه قال لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه فدعي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شريفنا تلك فإذا هي حافل فحلب منها وشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليله قالت يقول صاحبي حين اصبحنا تعلمي والله يا حليمه لقد اخذت هنا المباركة قالت فقلت والله إني لا ذلك قالت ثم خرجنا وركبت اتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى ان صواحبي لا يقولن لي يا بنت ابي ذؤيب ويحك اربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلا والله إنها لهي هي فيقولنا والله إن لها لشأنا قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم ارضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم وي لكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنبي شباعا لبنا فهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة السعدية وزوجها الحارث. ولم يزل رسول صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية حتى مضت فنتاه صلى الله عليه وسلم وفطمته وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما كأنه ابن أربع سنين قالت حليمة رضي الله عنها. فلم يزل الله تعالى يرينا البركة أن نتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان وقال الإمام الذهبي فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر ويشب في الشهر شباب الصفي الصبي في سنة قال بردنيه وشب طفل الهدى المنشود متذرا بالحق متشحا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي فمه بشرى وفي عينيه إصرار أقدار وفي ملامحه وعد وفي دمه بطولة تتحدى كل جبار قالت حريمة فقد به على امه زائرين لها ونحن احفظ شيء على نطفه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا امه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلب فاني اخشى عليه وباء مكه قالت حليمه فلم نزل بها حتى ردته معنا وهكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بادية بني سعد حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بادية بني سعد وقد وقع ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد في المصند والحاكم في المستدرك عن عبد بن عبد السلمي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضينتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابني لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طيران ابيضان كانهما نسراني فقال احدهما لصاحبيه أهو هو؟ قال نعم فأقبلا يبتجراني فأخذاني فبطحاني إلى القفى فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علاقتين سوداوين فقال احدهما لصاحبه ايتني بماء ثلج فغسلا به دوبي ثم قال ايتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهم لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة ثم انطلقا وتركاني وفرقت فارقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس به قالت أعيدك بالله فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أو اديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي زخيت فلم يرعها ذلك وقالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام وروا الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حد الشيطان منك ثم له في طسط من ذهب بماء زمزم ثم لامه، ثم عاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني وئره، فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. قال حافظ الفتح والحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم هو صغير نزع على قد السوداء التي من حوض الشيطان من كل بشر ثم إسراتها بعد خلقها كرامة ربانية فهو أدل على مزيد من الرفعة والكرامة وبنزعها منه نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العسمة من الشيطان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره ذكر ابن إسحاق أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف ابن سنتين ولفظه قالت حليمة فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا وعند ابن سعد في طبقاته أن عمره صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف أربع سنوات ولفوه قالت حليمة ولما بلغ أربع سنين كان يغض مع أخيه وأخته في البهم قال الزرقاني في شرح المواهب والراجه أن شق صدره صلى الله عليه وسلم كان في الرابعة كما جزم به الحافظ العراقي في نظم السيرة وتلميذه الحافظ ابن حجر في سرطه وهي صغيرة المفيدة تكرار شق الصدر وقد تكرر شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم غير هذه المرة فمنها المرة الثالية وهو ابن عشر سنين صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في المسنده بسند ضعيف عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريره رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما اول ما رأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقال لقد سألت أبا هريره إني لفي صحراء ابن عشر سنه وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو قال نعم فاستقبلني بوجوه لم أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على احد قط فأقبل إلي يمشياني حتى أخذ كل واحد منهما بعض لا أجد ما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه فأضجعاني فقال أحدهما لصاحبه أفلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقه ثم نبذها فطرحها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضه ثم هز ابهام رجلي اليمنى فقال أغدوا واسلم فرجعت بها اغدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير المره الثالثة عند المبعث روطى لسير في مسنده بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هبط جبريل عليه السلام إلى الأرض فسلقني لحلاوة القفى وشق عن بطني فأخرج منه ما شاء الله ثم غسله في طست من ذهب ثم أعاده فيه ثم كفاني كما يكفأ الإناء ثم ختم في ظهري حتى وجدت مس الخاتم ثم قال لي اقرأ باسم ربك ولم أقرأ كتابا قط المرة الرابعة عند الإسراء والمعراج هو شيخان في صيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فافرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرض بي إلى السماء وذكر حديث الإسراء والمعراج قال الحافظ في الفتح ثم وقع شق الصدر عند إرادة الأوروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليتأهب للمناجاة ويترجح لدينا مع نجراسة أسانيب هذه الأحاديث أن غبي صح في هذه الحادثة أي حادثة شق الصدر أنها وقعت له صلى الله عليه وسلم مرتين الأولى وهو صغير عند ضئره في بني سعد كما في رواة أنسى رضي الله عنه والثانية في ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية أبي دار ومالك بن سع رضي الله عنهما. قال الحافظ الفتح والجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخريقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك ولعل حديث شق الصدر تشير إلى هذه الحصانات التي أضفاها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبع الإنساني ومفاتن الحياة الأرضية خاتم النبوة وهو عبارة عن قطعة لحم ناتئة عليها شعر عند كثيفيه الأيسر صلى الله عليه وسلم حجمها قدر بيضة الحمامة وهذا الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة هو علامه من علاماته صلى الله عليه وسلم النبويه في الكتب السابقه كما تدل على ذلك قصه بعيره الراهبي وقصه إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه كما سياتي وهذا الخاتم لم يكن موجودا حين ولد صلى الله عليه وسلم وإنما تكون بعد الولاده وانه على الاصح كان بعد حادثه شق الصدر وهو صغير صلى الله عليه وسلم قال العلماء وسروا في وضع الخاتم عند كتفي الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وصاسة الشيطان وذلك الموضع يدخل منه الشيطان روى الإمام الترمدي في الشمائل بسنة صحيح عن أبي نظرة العوقي قال فأدلت أبا سعيد الخدرية رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشدة وراش خالف صحيحهما عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي فدعا لي بالبركة ثم توبأ فشرفت من وضوئه ثم قمت خلف فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجرة وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحمة أو قال فريدا قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عندنا غض كتفيه الإسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثاليل وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب مني فاقتربت منه فقال أدخل يدك فامسح ظهري قال فأدخلت يدي يا في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين إصبعه قال فسئل عن خاتم النبوة فقال شعرات بين كتفيه. وفي رواية الحاكم في المستدرك قال رضي الله عنه شعر مجتمع عند كتفين روايات ضعيفة رواب حبان في صحيح بسرد ضعيف علي بن عمر رضي الله عنهما قال كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله قال الحافظ الفتح وأما ما ورد من أنها يريد الخاتمة كانت كأثر محجم أو كشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت منصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن هبان فإنه غفل حيث صحح ذلك والله اعلم عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه الحنون آمنة وبعد حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم خشيت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه وكان قد بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر خمس سنوات قالت حليمة قال لي أبوه أي الحارث يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت آمنة لحليمه ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك فقالت حليمة إنه قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين فقالت امنه ما هذا شأنك فأصدقيني خبرك قالت عليمة فلم تدعني حتى أخبرتها فقالت آمنة أفتخوفت عليه الشيطان قالت عليمة نعم فقالت امنه كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن لابني لشأنا دعيه عنك. وفات أمينة أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم ست سنين، توفيت والدته أمينة بنت وهب بالأبواء، وهي رجعت به إلى مكة بعد زيارة قامت بها معه صلى الله عليه وسلم إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينه المنوره المنورة. قال الحفظ من كثير رحمه الله تعالى ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء من صرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر امه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وابكى من حوله ثم قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنت ان ازور قبرها فآذنا لي وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه أعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالابي والامي وقال يا رسول الله ما لك قال صلى الله عليه وسلم اني سالت ربي في الاستغفار لؤمي فلم يات لي فدمعت عيناي رحمه لها من النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى وين دائما لسنا هذا نبقاكم بخير خير في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته